بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء تقرص وإذا الكواكب تجرص وإذا البحار تجرص وإذا القبور ضجرت علمت نفس ما قدمت وأكثرت يا إلهي. ما رضك بربك الكريم الذي خلقت فسوات فعدلت في أي صورة ما شارك بك كلا بل تتذبون بالزين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يَعْمَلُونَ مَا تَصْعُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْمُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلُونَ هَٰهُمْ الْمَذِينُ وَلَا هُمْ الْمَبِيضُونَ وَمَا ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نس لنس شيئا والأمر يومئذ لله